واستبقوا الباب وقد تتقمي صنقو من زوري وَأَلْفَ يَا سَيْدَ غَالَذَ الْبَابِ وَأَلْفَ يَا قالت ما جزاء من أراد بأهلك شو ونس الباب, واستبقوا الباب, واستبقوا الباب, واستبقوا الباب صنم من وست قد link the